now ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسغرت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يغسل السماء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 I'm oh. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فقالوا Yeah, Cześć! No. No. Well